يا فرحه فاطمه هل ليل اب ولدها يا فرحه فاطمه هل ليل اب ولدها قبل حسام قرت عيونك يا ملايكه النور قبل حسام قرت عيونك يا ملايكه النور بارك شهر الله والله يا ابو محمد وزانه الطور لو طير النناغله والدنيا بسمه قلب المحب لو وسهر صايم مو عليك صيامه مو عليك صيامه وفي مائده قلبك يفطر كللك جمال محلا وجناتك يا اللي الكرام بعضا ياداتك كللك جمال محلا وجناتك يا اللي الكرام بعضا ياداتك يا فرحة فاطمة هالليلة بولدها يا فرحة فاطمة هالليلة بولدها يا بل حسن قرت عيونه انه انه علي, علي القمر الصاله القمر الصاله غالي مو اغلى من حبك يا المعدن الاغلى لو النار لو هوار ومن حيزك وانت الحسم كله انت السلام انت وانت التمام الخه يا الكوكب الاحلى سلم عليك والقلب طاير في كل قمر يا الشمس حاير سلم عليك والقلب طاير في كل يا الشمس حاير اسئلي عنا عند الحسن عنا والجدوب ماذا تلنا صبي عندنا يتربى بديانا بحروف البسما ومن يذكر اسمنا على دي صلا ماله نواره والجنه محتاره بين السما وبانا ومن ذكر بعد افطاله نصلي على المصطفى وعاله ومن ذكر بعد افطاله صلي على المصطفى وعا عيونك مثل ملايكه هنا انا قبل من صور شوف اش كثير غير جار وتم ملايون لكن معانيكي توصيفه في توصيف حمى مجنونه تنه طارب مجراته غرد دالقصور وتنه <تصفيق> كتاب الله ما خدت لواته من عذاب الحونا <تصفيق> رش العطر طابت البوشره باول ولد هنو وساره رش العطر طابت البوشره باول ولد هنو وساره farahati ahali ya nabwana farahati